لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جهتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال Sari kata oleh إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين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 ليتبشر به المتقين وتنذر به قوم النداء وكم أهلكنا قد لهم من طر هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزال